اجمل عشق بالكون من العقل مجنون ألحان الشعر المبدع, الشاعر المبدع محمد الحميداوي حايم <تصفيق> من العقل مجنون غايم الخلين بك القلب نفضت فاكسي كلها عيون ساكن بنو عيني يا كره يا كره يا كره يا القلب يهواك هيرك ما يحيب عايش بنصروحك وبدلالي ساكن الدلال حبك يهد جبال ديني لبشرياني لكل دمع همال يا من شغلت البال جد ولا تنساني يا كرام يا كرام يا كرام Sakin'i binus'a'ayini Sakin'i binus'a'ayini Sakin'i binus'a'ayini Sakin'i binus'a'ayini Minna l'a'agil m'ajedun Haim'i khilini Biki l'golub mfdun Bikik si ka li'ayini Sakin'i Ya karar Ya karar Ya karar Ya karar ساكن بنص عيدي يا علق مجدود بيم الزغور يا حرز نور لكل سنيني من المهد وهوك ولحد القبور صورتك مطبوعة بصميحيني يا حسرة النشتك يا كعبة العشاك روح طافت بي شاي العشق وشواك ما أحمل عنفوك روح لا تخليه يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار ساكل بنصعي أجمع. أجمع. ما العشق بالكون من العقل مجنون عايم مخليني بك القلب مفتون ضيفك سيكل عيون ساكن بنص عيني يا كرار, يا كرار يا كرار يا كرار يا كرار ساكن بنص عيني يا جرح بالروح ما ريدك تطيب يا خواطر شوك في وجداني يلعشت بظنون مع لحظة غيب يا نفس مزروح بأن أحضاني يا من خبيت الروح في كل مجروح روح لك مشتاقك زنب الحبيب بنوح يبقى بنظر مشبوح دمعة حرق يا كرم يا كرب يا كرب يا كرب ساكن بضلوع عيني اجمع هالشيء بالقلب من العقل مجدود هاي منخليني بك القلب مددود ضايق نفسي كلي عيوني ساكن بضلوع يا كرب يا كرب يا كرّا يا كرّا ساكن بنص عيني يا امام الكون يا سر الحياة اللي بيك الهادرا فع راسي يا سفينة نوح وبشفك نجاة اللي بيك البيك ثبت سوس يا امام الكون يا يا سر الحياة ياللي بيك يا اللي بيك الهداط طوع رايس يا السفينه تنوح وبشفك نجاات يا بيك الديت ثبت سايس سن العمر وياك ما اقدر ابنياك واحتلك تسليني للموتبل لهواك ما اقدر انا انساك قلبي ما ينطيني يا قرار يا كران يا, كرار يا كرار <تصفيق> والتوزيع سيد خالد البطاط كلمات الشاعر الحسيني علي الحلفي من اداء الرادود الحسيني ام محمد الحلفي يا كرار يا كرار ساكن بنصعيني